نبشي نبشي حرق والنور حرقة والنور على الغيم مجروح وسمع على الغيم ولك يا صبور مختار العيون على ضاق الصدر شي صبر الروح ولك يا صبور مختار العيون على أمراك الصدور كي صفر العبور يا صبر هاي الليالي خذت من العزيز الدام غالي وإنك يا صبر هاي الليالي خذت من العزيز الدام غالي خذت من عدن أبونا وشف غمضة عيونه تذت من عدن أبولا وسب غمضة عيونه وقع مثل الجبل ألقاع مطروح على فراق الصدر شي صبر الروح وقع مثل الجبل ألقاع مطروح على فراق الصدر شي صبر الروح نبتل حرقة والنوح سماء لمغيم مجروح وسماء لمغيم ولك يا صبور مختار الكلمات بالشعر عباس عبد الحسن شي على راق و يا ما نحمل فراك تارفق قلوبنا وتدرينا عشياك وينك يا صبور ما نحمل فراك تارفق قلوبنا وتدرينا عشياك كاف فراك وابعاد بجيت من طاح بغدار كاف فراك وابعاد جيت من طاح ما يصفر قلبها تشوف مذبوح على أفرق الصدور شي صفر نوح ما يصفر قلبها تشوف مذبوح على أفرق الصدور شي صفر نوح يبتي حرق والنوح وسمالا غيمة وينك يا صبوخ محتار العيون على أفراق الصدوخ شي صفه نوع وينك يا صبوخ محتار العيون على أفراق الصدوخ شي صفه وينك يا صبوخ يا هم الأيام ولد عدن وقضى وكلهم ضي وينك يا صبر يا هم الأيام والييد عندنا وقضى وكلهم بالإعدام شي, شي, شي عاشت بالسجون وشي بالغربة متخون شي عاشت بالسجون وشي بالغربة متخون الدمع هالليلج يا عين مسموح على أفراق الصدور شي صبر الروح الدمع حل يلليت يا عين مسموح على أفراق الصدور شي صبر الروح نبتي حرق والنوح وسمالا مغيمة جروح وسمالا مغيمة جروح ولك يا صفور محتار العيون على راق الصبر شي على راق ولك يا صبور شمع القهر ما ولك يا صبور شمع احلى وينذوب ما وكسر القهار ما ظلت قلوب يكتل حزن الوداح الصدور منطاح عالقاح يكتل حزن الوداح الصدور منطاح عالقاح شأن كل العراء قليلا مذبوح على أفراج الصدور شيصبر الروح جاء الكل العرى قل لي أنا مذبوح على أفراق الصدور شي صبر الروح نبتشي حرق والنوح وسماء لم مجرور وسماء لم مجرور ولك يا صفو نحتار العيون على أفراق الصدور شي صبر الروح ولك يا صبور مختار العيون على راق الصدور شي صفوله ولك يا صبور شوف الجرو صار بلا ذني بكل اشتعنا ولك يا صبور شوف الجرو صار العراق بلا ذني بكل اشتعنا ليش. عذاب الفرق تنعيش يتمت الوطن لي عذاب الفرق تنعيش فدوى عمارنا للسيد تروح على أفراق الصدر شي صبر دروح فدوى للسيد تروح على أفراق الصدر شي صبر دروح. ونوح وسمالا غي مجروح وسمالا غي مجروح ولك يا صفور محتار العيون على افراق الصدور شي صف ونوح ولك يا صفور محتار العيون على افراق الصدور, على أفراق الصدور الاخراج والهندسه الصوتيه قيصر الغراوي قيصر الغراوي قيصر الغراوي, قيصر الغراوي.